شيئا ولا يهتدون اولم كان اباهم لا ياكلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء هم لا يعقلون 110. <تصفيق> هم بقوا العمي فهم لا يعقلون 111. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير ولا عاد فلا إثم عليه من نقر وغير بار ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الذين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 ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا ولا لتذ بالهدى والعذاب بالمغفرة الا يتكلم اشتروا ولا بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم َ بأََّ اللهََّ الزَّل الكتابَ بحقذ بأَلهَّ الزل الكتاب الح وَإِن الذي نَاخلَ فُوب الكتاب شقاق في شقاقِم بعيد وَ الذي ناخفوب تاديل في شي كو